أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين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 ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون و إخوة يوسف فدخلوا عليه, فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء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 such as, strengths and policies for usaltung in the expressions of responsibilityof their Population with an everlasting improving of ourjas and in mind, around all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 قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتونني به حتى تؤتون موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ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 وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قالوا جزاؤه من في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قالوا جزاؤه من في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ شَاءَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّكَ لَسَرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ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 قال معاذ الله أن أخذ إلَّا مه وجدنا متاعنا عنده إن أذا لظالمون فلما يستيأسوا خلاصوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله قد عليكم من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي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 إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Qul ya ayyuhal kâfirun la a'abudu ma ta'abuduun wa la an'tum a'abiduun ma a'abudu wa la an a'abidu ma a'abedu wa la an'tum a'abiduun ma a'abudu la kum dineukum wa lia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 اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا في هذا الشهر الكريم اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من رمضان وتجاوز عن الخلل والنقصان واجبر أعمالنا يا رحيم يا رحمن وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى والمغفره يا رب العالمين اللهم اغفر لامواتنا واموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم اللهم نور لهم في قبورهم وافسح لهم في قبورهم وانسهم في قبورهم واجعل قبورهم من رياض الجنان وابعدنا واياهم عن حفر النيران اللهم احسن ختامنا من هذه الدنيا بخير اللهم احسن ختامنا من هذه الدنيا بخير واذا قدرت علينا الممات فاقبضنا على الطاعه يا رب العالمين فاقبضنا وأنت راضٍ عنا يا رب العالمين اللهم انا نسألك أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا اللهم احفظ الأمن في هذه البلاد خاصة وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نسألك يا قوي يا عزيز يا جبار يا متين اللهم انا نسألك أن تعين رجال أمننا على مهامهم وعملهم يا رب العالمين اللهم احفظ علينا رجال الأمن على الثغور والحدود يا رب العالمين اللهم قوهم بقوتك ومدهم بمددك واحفظ عليهم أرواحهم وأجسادهم يا رب العالمين واخلفهم في أهلهم خيرا يا رب العالمين